الحمد لله الذي لا شأن يشغله ولا نسيان يذهله جل عن مثل يشاكنه أولد النظير يقابله الحمد لله الذي لا تستفتح الكتب إلا بحمده ولا تستمنح النعم إلا بكرمه ورفده الحمد لله عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الحمد لله كثيرا أعطى خيرا كثيرا وصرف عنا شرا كثيرا فسبحانه من إله الغفور الرحيم يسمع خفي الصوت ولطيف الكلام ويرى ما في داخل العروق وبواطن العظام سبحان الذي تلطف بالعز وقالب سبحان الذي لبس المجد وتكرمب سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي والكرم اللهم يا من خلق الإنسان وبنا واللسان وأجرا يا من لا يخيب من دعا هب لكل منا ما رجا أرهب لكل منا ما رجا وبلغه من الدارين منى اللهم اجد علينا بجزيل النعمى وأصعفنا بتتابع الآلاء وعافنا بالنوازن البلاء وقنا شماتة الأعداء وأعذنا من درك الشقاء وأحطنا برعايتك الجميلة في الصباح والمساء اللهم اجعلنا ممن يؤمن بلقائك ويرضى بقضائك ويقنع بعطائك ويخشاك حق خشيتك اللهم نور بكتابك قلوبنا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 وارحم به موتانا واغسل به ذنس خطايانا اللهم إنك سميته مباركا فارزقنا به من كل بركة وجعلته نجاتا فنجنا به من كل هلكة عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماء ولا إله غير إلهنا إلهنا وقف السائلون بباب ولا ذا الفقراء بجناب ووقف المساكين على ساحل بحر يرجون رحمتك ويخشعون عذاب إلهنا إن طرتنا فمن الذي يعوينا وإن أبعدتنا فمن الذي يقربنا وإن عذبتنا فمن الذي يرحبنا إلهنا خيرك إلينا نازل وشرنا اليك صاعد تحببت الينا بالنعم وتفاعدنا عنك في المعصيه الهلا إن كنت لا ترحم الا كنت لا ترحم الا الطائعين فمن للمذنبين إلهنا إن كنت لا ترحم إلا المجتهدين فمن للمقصرين أمثالنا إلهنا لسنا براء فنعتذر ولا أقوياء فننتصر بل مذنبون بل مذنبون مستغفرون لا مصرون ولا مستكبرون إلهنا يا من فاضت له عبراتنا وذلت له أجسامنا ورغمت له ألوحنا لا تجعلنا بدعائك أشحيا وكن بنا رؤوفا رحيما إلهنا شفع المحسنين منا بالمسيئين وارحمنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم الشيوخ الركع اللهم ارحم الشيوخ الرجع اللهم أصلح شبابنا اللهم أصلح الشباب اللهم أصلح الشباب الحاضرين خاصة وشباب المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم رد ظالهم إليك ردا جميلا اللهم حبب إليهم الإيمان وزينوا في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصياء واجعلهم من الراشدين اللهم وأصلح نساء المسلمين عامة والنساء الحاضرات خاصة يا رب العالمين اللهم أصلحن يا رب العالمين اللهم اجعلهن صالحات مصلحات واجعلهن في الجنات اللهم يا حي يا قيوم يا قوي يا عزيز يا جبار يا عزيز ذو انتقام انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم في فلسطين انصرهم بالشام انصرهم في العراق وفي اليمن وانصرهم في كل مكان اللهم انصر من نصر اللهم انصر من نصر دينك اللهم انصر من رفع رايتك اللهم انصر من نصر دينك ورفع رايتك اللهم يا حي يا قيوم انصر من دافع عن عرضه اللهم يا حي يا قيوم عليك بالظلمة والطواغيت من اليهود الحاقدين والنصارى الظالمين والرافضة المجرمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك فارق اللهم جمعهم وشتت شملهم وأضعف قوتهم واجعل مكرهم مكرا بهم اللهم صب عليهم العذاب صبا اللهم صب عليهم العذاب صبا ألبسهم حلل الشقاء وثياب البلاء وأردان الألم والداهاء اللهم فك أسرانا اللهم فك أسرانا اللهم فك أسرانا واشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم أصلح ولاة أمورنا ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين اللهم اجعلهم نصرة للدين حربا على الكافرين اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزنازن والمحن ما ظهر منها وما بطن اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين